أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة الذين عاهدتم من المشركين فسيحُ في الأرض أَضْبةَ أشم سيح في الأبضِ أَضْعةَ أشمر وَعلممُ أنكُم غَيْرُ معجز اللههِ وَأَن اللهَّه مُخزِلكافِرين وَلَمُ أنكُم غَيْرُ معجز اللههِ وَأَن اللهَّه مُخزِل الكافِرين وَاذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ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 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شيئا. ثَُّ لَمْ يَقُصُوكُم شَيْئَو وَلَمْ يظاهِرُوا عَلَيكُمْ حَدَاثَُّ لَمْ يَاقُصوكُمْ شَيْئَو وَلَمْ يغَاهِرُ عَلَيكُمْ حَدك فَأَتِم مُ إلَيهِم أَهْدَهُم إى مُددَّتِهمم فَأتٍ مُ إلَيْهِمْ عهدهم إلى مُدَّتِهِمْ ان الله يحب المتقين ان الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد مر فاان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فاان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فاجره وإن أحد من المشركين استجارك فاجره فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه واجيره حتى يسمع كلام الله ثم ادلغه ما امنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون ذلك بانه قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم؟ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إن الله يحب المتقين فَاسْتَقِيمُوا لَهُ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا هُوَ وَلَا ذِمَّه كَيْفَ وَإِن يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا مَ ن قَلَ قَصَدُعَ سَبِيه أمَ ل قَلَ كَصدَدُ عَ لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذمّه, ذمة أولئك هم المعتدون أولئك هم المعتدون ت وَأَقام الصَّلااتَ وَآتَ الزَّكاتَ فَإخْوَانكُم فدينم فَإِن تَابُ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَتُؤَيْمِنُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَصَابُواكَ سَبًّا وَإِنَّكَ لَتُؤَيْمِنُهُمْ بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون فقاتلوا ائمه الكفر لهم لعلهم ينتهون ألا تُقاتِلُونَ قَوْم النَّكَثُ أيمَانَهُم وََمُّ بإْاج وَنسُول قَوْمًا نَّكَثُ أيمَالَهُم وََمّ بإكْاجِر وَنسُول وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم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 عادلهم يعددهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتو الله على من يشاء والله عليم حكيم وَيَتُ ضُلَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ وَلََّ يَعْلَمِ اللهُ الذيينَ جَهَدوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَاتَّخِذُوا وَلَمْ يتَّخِذُ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ما كان, ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر شاهدين على انفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون أولئك حبطت أعمالهم وفي انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله واقام الصلاه لاتزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولائك ان يكونوا من المهتدين فعسى اولائك ان أجلتُم سقاية الح وعمارة المسجد الحرام كمن؟ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولائك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم ان الله آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباؤكم وإخوانكم أولياء إن يا لا تتخذوا آباؤكم وإخوانكم إن اسْتِحْبَبَ الكفر, الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن قُل إِن كَانَ آباؤُكُمْ وَأبناؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ۚ قُل إِن كَانَ آباؤُكُمْ وَأبناؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ وَأَموال نقَنتَ رَفتْتُ مهَا وَتجار تخشونكَ وَم ساكِنُ تَلضوهَا أَحَب إلَكُم مِنَ اللهَّ وَمسكِنُ تَبضوونَهَا أَحَب إلَكُم مِنَ اللهَّ إليكم مِنَ اللهَّهِ وَصُولِهِ وَوجهاتِ في سَبِيلِه فَتَرَدَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَتَرَدَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ لقد نصركم الله فِي مواطن كثيره ويوم حنين ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ويوم حنين اذ اعجبتكم وَضاقَتْ عَلَْكُمُ الأأَرضْض بِمَا رَرحْبَنكَُّ وََّتُم مُدِبِرين فضاقَت ثَُّ أَ زَل اللههُ سكينَتَهُ وَلا وَسُونِهِ وَوعلَ على وَصُونه وَوعلَ المُؤمنين وَأَنزَلَ جُنودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَنزَلَ جُنودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جزاء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 إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عانهم هذا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عانهم هذا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 ان الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عِنْدَهُمْ صَاغِرُونَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عِنْدَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ, بأفواههم يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يؤفكون, يَؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمر إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا اله الا هو لا اله الا هو سبحانه عما يشركون سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم كواهيهم ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي ارسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان 48. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 49. يا أيها الذين آمنوا مِنَ كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس لا يَأكُلونَ أَموَال الناسَّاسِبِبَاطِلِ وَيَصُدّونَعَ سَبِل لاَأكُلونَ أَمولَ الناسَّ بالباطل ويصدون عن سبيل الله والَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضضَّةَ وَلَا يم ف قُون فيِي سَبلل وََّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفَِّّتَ وَلَا يُم ف قُ فيِي وَلَا يُوم فقُونهاَا فيِي اللَّهِ فَبَششِرهُم بعَدَابٍ أَلم ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ان عده الشهور عياد الله 12 شهرا ان عده الشهور الله 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم منها اربعه حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهم انفسكم فلا تظلموا فيهم انفسكم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 واعلموا ان الله مع المتقين ان من نسيء زياده في الكفر ان من نسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ليواطئوا ليواطئوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُّنَ لَسُأَعْمالِهِم وَلهُ لا يَهدِ القَوْمَكافِرين زُِّنَ لَسُأَناالِهِم وَلَّهُ يا أَُهََّينَ آممَنوا مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمم فِرُوفِي سَبلهَِّ قَلْلتُمْ إلىى الأرض ياأَُّهََّلَ آمَنُوا مَالَكُم ارضيت بالحياه الدنيا من الاخره ارضيت بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل فما متاع الحياه الدنيا إلا قليل إلا تأثروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إلا تأثروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول إذْ أَخَجَهََُّ كَثَثَانَة نَّين إهماتاتِ الغارهِ إذ, الغار إذ يَق لِصاحِبِه إذ يَقول لِصاحِبِهِ لا تَحزًَا إِ اللهَّهَ مَنَا مَعَنَا فانزل الله سكينه عليه وانيده بجنود لم ترونها فانزل الله سكينه عليه وانيده بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا وجعل كلمه الذين الله هي والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم ان افروخ فافا وثقالوا وجاهدوا باموالكم ان افروخ فافا وثقالوا وجاهدوا باموالكم وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله وجاهدوا باموالكم وان وسيركم في سبيل ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لن نتبعوك ولكن ولكن بعدت عليهم الشقه ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يُهْلِكُونَ انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عن كلمه ادنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم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 إنِ يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآ آخرِِ قلوبهم فهم فهم في, ريبهم فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ خُرُوجَهُمْ وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ خُرُوجَهُمْ ولكن كره الله بيعهم فثبطهم ولكن كره الله بيعهم فثبطهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين فتذطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم لَخَرَجُ فيِيكُمَّا زَادُكُمْ إِللاا خَدَلَ وَل أَوْضَعوا خِلَلَكُمْ يَبغونَكُم الْ والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق الله وظهر امر الله وهم كارهون وظهر امر الله وهم كارهون وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِذَا تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسَاءُهُمْ إِذَا تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسَاءُهُمْ وَإِذَا تُصِيبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فرحون.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 فيتوكل المُؤمنون وَلَ الله فَليتَوكل المؤمنون قُلهل تََسونَ بن إِلاا يحدَ الحسنين قُلهل تَسونَ بِن إِلاا يحد الحسنيين قل هل ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده او بايدينا بعذاب من فَتَرَبصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ فَتَرَبصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنكُم قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ انكم كنتم قوما فاسقين انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا وما منعهم إلا أنهم كفروا بالله و برسوله ولا ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون ولا ينفقون الا وهم كارهون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 انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم ويحلفون بالله انهم منكم ولكنهم قوم يفرطون ولكنهم قوم يفرطون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوه اليه وهم يجمعون لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوَّلَ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يعطوا منها إذا هم فإن اعطوه منها رضوا وان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا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 انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب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 طريقه من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذون ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذون قل اذون خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين كل عضو خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين رحمه للذين امنوا منكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين رحمه للذين امنوا من والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين يحلفون بِاللَّهِ لَكُمْ ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له ألم يعلموا له فأن له فأن له هنا رجا انما خالدا فيها ان له هنا رجا انما خالدا فيها ذلك الخزي ذلك الخزي العظيم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 قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قُلِ ٱبْتَلَٰىَ ٱللَّهُ وَءَايَٰتُهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ قُلِ ٱبْتَلَٰىَ ٱللَّهُ وَءَايَٰتُهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ انعفو عن طائفه منكم نعدب انعفو عن طائفه منكم نعدب نعدب طائفه بانهم كانوا مجرمين نعدب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نَسِيَ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ نَسِيَ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَهُمُ الْفَاسِقُونَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ وَالْكُفَّارُ نَارٌ جَهَنَّمَ نَحَالِدِينَ فِيهَا وَالْكُفَّارُ نَارٌ جَهَنَّمَ نَحَالِدِينَ فِيهَا هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا كالذين من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 فَسَمْ سَعُوا بغَلَاقِهم فَسَ تَعَتُم بغَلَاقِكُم كَمَسَْْ تَعََّينَ بِنْ قَدلِكُم وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا إِلَٰهِكُمْ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات اتتهم رسله بالبينات اتتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يَأمررُونَ بالِالمَعرُ فِ وَيَننهَونَ عَِ الْمُنكَرِ وَيُقمُون الصَّلااتَ وَيُؤْتُونَ الزَنك وَيقمون الصَّلاةَ وَيُؤْتُون الزَّنكَتَ وَيطيعون اللهَّه رَْسُولون وَيقمون الصَّلاةَ وَيؤتُون الزَّكتَ وَيطيعون اللهَّه الله, ورسوله أولئك سيرحمهم الله, أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم يَخْلِفُونَ بِالنَّبِيِّ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا وَمَ نَقَمُ إِللاا أَنْ أَغْنهُمُ اللهَّ وَرَسُولهُ مِ فَبْلِ أَن أأَغْنهُمُ اللهَّ وَرَرسُولُهُ مِْ فَبْلِه فإتُ بُيَكُْ خَيْرَ لهُم فَتُضُويَكُْ خَيْر لهُم وَإَتَ وَنَّوعَذدِبهُم اللَّهُ عَذاَابًا أَلمَا فِي الدُّنيَا وَالآخَِه وما لهم, وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لا نصدقن ولا نكونن من الصالحين لا نصدقن ولا نكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به فلما آتاهم من فضله بخلوا به داخلو به وتولوا وهم معرضون داخلو به وتولوا وهم معرضون فاعقدهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه فاعقدهم نفاقا في يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سَخَّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سَخَّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اسْتَغْفِرْ لهم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 ذَلِكَ بانهم كفروا بالله ورسوله والله لَا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرح المخلفون وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَأْثِرُوا فِي الْحَرْبِ وَقَالُوا لَا تَأْثِرُوا فِي الْحَرْبِ قُ النارجَهَن مَا شَدُّ حَر وَلوكَانوا يَفْطَون قُل هل يضحكُ قَلََ وَذنكُ كثيرًا هل يضحك قَينَ وَيدك كثيرًا جَزَاءأَ بِماكَ يكسبُون جَزَاءأَ بما كانَ يَكسبُون فإَِّجكَ اللهَّهُ إى طَائِفَةِ مِنْهُم فَسْتَأزَنُوكَ للِقُوجِ فَُل فَإَِّجَكَ فَقُلْ تقولوا لن تخرجوا معي ابدا تقولوا لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوان ولن تقاتلوا معي عدوان انكم رضيتم انكم رضيت بالقعود اول مره فقعودوا مع الخالفين ولا تصلي على احد منهم ما تابدا ولا تقم على قبره ولا تصلي على احد منهم ما تابدا ولا تقم على قبره انهم كثروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون انهم كثروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم ولا تعجبك انما يريد الله ان يعذبهن بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون انما يريد الله ان يعذبهن بها في وهم كافرون وَإِذَا أُلزِل سُرَةٌ أَن آمِنُوا بالِلَّهِ وَجَهِد مَا رَسُولِهِ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بالِلَّهِ وَجَهِدُ مَا رَسُولِ استأذنك أن نطول منهم وقالوا درنا لكم مع القاعدين استأذنك أن نطول منهم وقالوا درنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رَضُ بَِيكُ مَخَوَالِ فِ وَوطُضِعَلَ قُل بِهِم فَهُم لاَا يَفَّهُون لكن الرَّسُونُ والَّينَ آممَنُوا مَهُ جَهَدُ بأَموالِهِم وَآافُسِهِم لكن الرسُون والَّ ل آمَنُوا مَهُ جَهَد بأَموالِهِم وَآافُسِهم وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وأولئك هم المفلحون اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الفوز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 سَصيبُ الذيينَ كَثَ مِنهُم ذاابُ ألم ليسَ عَ الضُعَ فاءِ وَلَا على المَرضَّ وَلَا عََّينَ لا يَجدونَ ماَا يُفِقُون ليسَ على المَرَّّ لا يجدونَ ما يفِقون لا يجدون ما ينفقون حرج حَج نصحوا لله ورسوله ما على, ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنيا انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنيا ارادوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ارادوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم يَاعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسيَيَرَ الله عمللاكُم وَرصُولهُ ثَُّ تُ رَدّونَ إ عاالمِ الغَيْبِ والشَّهادَ وَوسَيَرَ اللهَّهُ عمللَكُم لا ينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا قلبتم اليهم لتعرضوا عنهم سيحلفون بالله لكم اذا قلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجَزَّاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجَزَّاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ يَحْلِفُونَ فَإِل تَرضَوىعَنهُمْ فَإِ اللهَّهَ لاَا يَرضَ عَنِقَوْوممِفَاسِنقين فَإِن تَرْضَوى عَنْهُمْ الاعراب اشد كفرا ونفاقا الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله الله على رسوله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ عليهم دائره السوء والله سميع عليم عليهم دائره السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ومن وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَائِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ أَلَائِنَّهَا سيدخلهم الله, في سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم والسابقُونَ الأَّلونَ مِنَ المهاجِينَ والأَصَارِ والَّذينَ التَّبَعُهُ بِِحسَان الرَّضَ اللهَّهُ عَنهُم رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا جَنت تَجر تَشْه الأأَنهَار خَالدِينَ فيِيهَا أأَردداب ذَلِكَ الفَوزُ الأظيمذَكَ الفَوزُ العظيم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 سَانُ أَذذِبُهُم م الرَّتَينِثُمَّ يُرَدّون إلَ عَذاَابٍ عظم سَانُ ذذبُهُم مَ الرَّتَيْنِثُمَّ يُرَدّونَ إلَى عَذاابٍعَظم وَآخَرونَ أَتَرَفوا بِدُنُ بِهِم وَآخَونَ خلطوا عملا صالحا واخر سيئا خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم عسى الله ان يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتزكيهم بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده الم يعلموا عن نيداده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم ياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ سَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِم وَاَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَّفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين واغصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَتَفْيقًا بَن المُؤمنِنينَ وَإغْصَادَ لِمَن الحَارَدَ اللهَّه وَغَسُولهُ مِنْ قَدل وَل يحْلِفَُّ إِ رَدناَا إِلااحُسْنَا وَلَا يَشْلِفَُّ إ غَدنَا إِاحُسنَا وَلَّهُ يَشْهَدُ إهُ لَ وَلَّهُ يَشْهَدُ إهُم لَكَاربون لا تَقُم فيهِ أَبَدَ لا تَقُم فيه أَبَدَام لا مسجد على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه لا التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير غير امم ان اسس بنيانه على شفاجر فينهار فانهار به فنهار به, به في نار جهنم فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبتا في قلوبهم الا لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبتا في تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله ومن اوفى بعهده من الله فَسْتَ بشِرُوبِ بَيعكُمَّ بَا يَعتُم بِ فَسَْ بِشرُوبِدَكُمَّ بَاعتُم بِ وَذَلِكَهُ الفَووزَُّظيم وَذَلِكَهُ التاءيبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون التاءيبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون الله وبشر المؤمنين وَودَّر المؤمننين م كان لَِّبي والَّذينَ عمل أي يستَغفُِ للِمشكينَ وَلو وَلَ كانَوا أُلقُرربَ مِن بَدم تَبَيَنَ لَهُمأَهُ أَصحابُ الجحيِيم وَلَ كانَوا أُلقُربَ الجحيم وَمَا كانََ استتِفَارُ إبْهِ مَ لِأَبهِ إِللاا عََّ وَعدَت وَعددَهَا وَماَا كانَ استِْفَارُ إدْهم فَلََّا تَبَيَّنَ لَهُأَهُ عَدُول للِلهِ تَبَرّاء مِنْ فَلََّا تَبَيَّّنَ لَهُأَهُ عَدُول للِلهِ تَبَرنِ إِ إبَهِيمَ لَأَووهُ حَلم إِ إذْراَهِيمَ لَأَووهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى حتى يبين, حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يحيي ويميت يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين في ساعة العسره الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوهم في ساعة العسره الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تباع عليهم, من عليهم انه بهم رؤوف الرحيم إنِهُ بِهِم رَأُوفُحيم وَعَلَ التَّلاسَةِ الذيينَ خُلّفُ حتىَ إذَا ضاقَتْ عَلَيهِمُأَرضْضُ بِمَا رَحبَت وَلَتَّاسَة الذيَ ضاقَت عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّمَّا الْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَظَنُّوا أَن لَّمَّا عَلَهم لتوب ثمُ تَابعَلَهم ليتوب إِ الله هو التابُ الرَّحيِيم إِ الله هو التاب الرحيم ياأَّهََّينَ آمَنُتَّقُ اللهَّه وَنكُوا م الصَّادِقينياأَّهََّينَ آمنُتَّقُ اللهَّه وَنْقُوا م ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذَكَ ب بأنهُ لا يُصبُهُمظَمَأُ وَل نَصَبُ وَلاذَكَ ب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيذ الكفار ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيذ الكفار وَلَا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم به عمل صالح ولا ينالون من عدو النيل الا كتب به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ان لا يضيع اجر ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا, ولا ينفقون كونوا نثقة صغيرة ولا كبيرة ولا لا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون أَوْلَا نَثَر مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فَلَوْلَا نَثَر مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا ليتفقهوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم لتَتَقَّهُ كِّين وَلذِروقَهُونَهُم إذ رجَعُ إلَيهِم وَلوادِوقَونَهُم إِذَا رَجَع إلَيهِمْ لاعََّهُم يحذَرون وَلادِوقَونَهُم إذَا رجَعُون إلَيهِمْ لاعََّهُم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضة واعلموا أن, الله مع واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا أَكُمْ زَادت هَِ إان فَأََّ الذينَ آممَنوا فَزَادَتهُم إمانَ وَهُم يَسْتَبشِرون فَأَمَّ الذي نَ آمَنوا فَزَادَتهُ إملََ وَهُم وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلوبِهِم رَضُم فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ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 كَرون وَإذَ مَا أُزِل سُورَةٌ ضَرَ بَعضُهُم إ بَعضٍه فإِذ هل يَراكُم مِنْ أَحَداسُمَّ أحد صَرَفُ هلَ يَرَكُمْ مِنْ حَداسُم صَرَفُ صَرَتَ اللهَّهُ قُلوبَهُم بِأََّهُم قَوْم لاَا يَفْطَهُون صَرَطَ اللَّهُ قُلوبَهُم بِأََّهُم قَومُ لا يَفْطَهُون لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ رَسُولُم مِنْ أَنْ فُوسكُمعَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفُ الرَّحيِيم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإذ تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو فإذ تولوا فقل حسبي الله لا اله هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله